بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعدما انهينا ما تعلق به الاصوله الثلاثه نشرع باذن الله تعالى في الرساله الثانية وهي رسالة تتضمن من سبق لكن على جهتي تقعيد والقواعد الاربعه هي اشبه ما يكون به الاصول الاربعه قواعد جمع قاعده القاعده هنا بمعنى الاصل الا دي اصول ثلاثه والقواعد الاربعه والاصول السته هكذا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يؤلف بعض المسائل ولا يعني بكون يحصل الأصول في ثلاثه في رساله ما أو في رساله أخرى في اربعه أو في سته ليس المراد به ماذا الحصر انما المراد به أن يذكر شيئا وعددا مما لا بد من من ذكره في تلك الرساله ولا يمنع من ذلك ان يكون ثم ما يزيد على على ذلك ومر معنا المسائل اربعه والمساله ثلاث وهنا قال القواعد الاربعه واراد بهذه الرساله ان يؤكد ما بالتاكيد على أن حقيقة التوحيد مغايره لحقيقة الشرك هذا اراد ابتداء ان يبين ان الفرق بين التوحيد والشرك كالفرق بين السماء والارض ثم لابد من بيان الفارقه بين المسلم وبين المشرك متى نحكم على الشخص بكونه مشركا ومتى يحكم عليه بكونه مسلما موحدا هذا كما مر ضمنا فيما مر بكونه ذائ ات بالتوحيد ولا اله الا الله معتقدا معناها وعاملا بمقتضاها هنئ ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام فهو المسلم فهو هو المسلم ثم قد يكون عنده شيء من المعاصي او نحو ذلك لا يذ ينفع عنه الايمان واذا تبرع من المعاصي وترك من الواجبات بمعنى انه اتى بالواجبات لكمالها واجتنب عن المحرمات فهو حينئذ مسلم ويزاد عليه ويزاد عليه انه انه مؤمن ثم إذا افتقى الى درجه الاحسان فهو مسلم مؤمن محسن لأن كل محسن مؤمن مسلم اذا ثم قواعد لابد من التنصيص عليه اراد أن يشير إلى أنه لابد أن ينتبه لبعض الأمور في على المشرك بكونه مشركا لالا <تصفيق> لالا يغتر المسلم بمن ينتسب الى الإسلام وهو ليس على مله الإسلام ولذلك ذكر قواعد اربعه قواعد الأولى يعني تتضمن أن توحيد الربوبية مما أقر به المشرك فلا يرتبس عليك أيها المسلم بأنك إذا سمعت من يذكر افراد توحيد الربوبيه فلا تظن أنه قد اتى بالاسلام بل لابد من النظر فيما يتعلق بتوحيد الالهيه وتوحيد العباده اذ هو مناط الحكم على كون المسلم مسلما وليس مناط الحكم هو توحيد الربوبيه لأن هذا مما يستوي فيه المشرك مع المسلم فان كل منهما قد أقر بجملة من منها فان كل منهما قد أقر بأصول هذا النوع من من التوحيد والقاعده الثانية أشار بها إلى الى شبهه المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهي قولهم قد اتخذوا هذه المعبودات شفعه ما نعبدهم إلا ليقربوننا إلى الله زلفة فانتبه ايها المسلم الموحد إذا سمعت من يتقرب الى الطواغيت بهذه الحجة لكونه مذنبا عاصيا لا يقبل على ربه مباشرة حينئذ الشبهة هي الشبهه والحكم هو الحكم بمعنى أن ما جاء ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة اولئك المشركين هذا الحكم معلل بكونهم قد ادعوا إنما عبدوا هذه المعبودات من دون الله تعالى لكونهم قد قد يعتقدوا فيها الوساطه وليست مباشرة بمعنى أن المشركين لم يعبدوا الاثا والعزه مثلا لكونها تخلق وترزق هذه تقرر مما سبق وانما عبدوها لاجل ماذا لاجل ان ان تكون واسطه وشفيعة لهم عند الله تعالى لأنهم أصحاب ذنوب وكبائر ومعاصي لا يليق بملك الملوك أن يدخل عليه واحد من هؤلاء المذنبين فاتخذوا هذه المعبودات هنا هذا المعنى اذا هذا المعنى هو الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم للحكم على اهله بكونهم مشركين فإذا وجد هذا المعنى في أي زمان وفي اي مكان فالوصف هو الوصف والحكم هو هو الحكم لا فرق بينهما البتة لا فرق بين من اتخذ معبودا مقبورا يدعي انه ولي يصرف اليه النوع من العبادات بحجه أنه ضعيف مذنب لا يدخل على ربه لذنوبه ومعاصيه وانه قد راى أن هذا المقبور رجلا صالحا اوليا أو صالح يعتقد به الصلاح فيكون شفيعا له عند ربه لا فرق بينه وبين اولئك المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المقام يحتاج الى تامل حينئذ تزول عندك شبهه العذر بالجهل المساله او القاعده على جهه الإجمال بين فيها حجه او مضلانه حجة من يدعي من المتاخرين بان ايات الشرك التي نزلت في القران انما اراد الله تعالى بها المعبودات الجامدة فقط من الاصنام والاحجار والاشجار وليس المراد بها من توجه بالعبادات للاولياء الصالحين فبين الرحمن تعالى أن من اولئك الذين بين الله تعالى انهم من عبد من دون الله وحكم على اهل بالشرك من عبد رجلا صالحا كلات رجل يلد السويق او رجل صالح بل عبد بعض النصارى عيسى عليه السلام وهو ولي صالح اذا وجد في اولئك الذين كفرهم الله تعالى من توجه إلى الى الصالحين وليست هذه الايات مخصوصه بالجمادات والاحجار والاشجار كما يدعيه بعض الصوفية المتأخرين القاعده الرابعه اشار بها إلى ان تم فرقا بين المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين المتأخرين بان المشركين الأوائل كانوا يعبدون الله كانوا يشركون مع الله تعالى معبوداتهم في في الرخاء وأما في حالة الشدة حينئذ يخلصون الدين لله تعالى بخلاف المتأخرين فانه سواء عندهم الامر بل في حالة الشدة يتعلقون بمعبوداتهم أشد من تعلقهم في حاله الرخاء فبين الفرق بين النوع ثلاثه قواعد الاولى قطعيه الثبوت قطعيه الدلالة يعني يدل عليها الاستقراء التام للكتاب والسنة القاعده الرابعة محل النزاع محل نزاع بان يقال هل المشركون المتاخرون اعظم مشركه من المتقدمين قد يقال بهذا وقد لا يقاله يعني مثل قابل ل للنقاش وقد خالف رحمه الله تعالى في القاعده الرابعه ثم من خالفه لكن القاعده الأولى قطعيه قطعيه الثبوت لان ثم آيات كثيره كما ساتي تدل على أن جمل على ان المشركين اذا سئلوا من يرزقكم ومن خلقكم اجابوا بانه الله تعالى وهذا أمر متقرر شرعا او بالاستقراء حينئذ يكون دليل قطعييا كذلك كونهم يعبدوهم من دون الله تعالى طالبا للشفاعه هذه قاعده قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله كذلك كونه من عبد المعبودات انذاك في ذلك الزمان وقت تنزل القرآن منهم من كان صالحا كعيسى بن مريم هل نقول هذه كذلك قطعيه الثبوت قطعيه الدلاله هذا مقدمه لما سياتي ذكره ان شاء الله تعالى ونحن سنمر عليها باختصار ونحاول ننتهي منها الليله باذن الله تعالى وهي صفحة او ورقه والمراد بها انها تفتح لك الطريق تفتح لك الطريق فإذا علمت القاعده الأولى أن المشركين اقروا بجملة من توحيد الربوبية اذا لا يلتبس عليك الأمر لا يلتبس عليك الأمر بأن من يدعي ان توحيد الربوبيه انكره المشركون وان الله تعالى إنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لأجل تقرير هذا التوحيد وقد يقول به بعض الصوفية المتاخرين قلنا هذا باطل ويدل عليه ما, ما سياتي ان شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقتصر عليها رحمه الله تعالى لانها ابلغ ابلغ الثناء والذكر والخبر كما مر معنا يعني لم يذكر مقدمة ولم يذكر حمدلة ولا صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم تعجيلا للفائده لان هذا شانه رحمه الله تعالى انما يكتب هذه الرسائل لتعمه يعني يسبيد من طالب العلم وليس منها العامي ولذلك مما يقرا على عامه المسلمين هذه القواعد الأربعة قال رحم الله تعالى اسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والاخره وان يجعلك مباركا اينما كنت وان يجعلك ممن اذا اعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا اذنب استغفر فان هؤلاء ثلاث عنوان السعادة كعادته رحم الله تعالى أنه يستفتح الرسائل بالدعاء لي طالب العلم ولي أراد اراد لان العلم رحيم بين بين اهله فاذا كان كذلك فاهم ما يعتنى به الدعاء لي للمتعلم والعالم اسالوه هذا جاء بي سناده الى المتكلم اسالوا انا ولم يقل ناساله لان الاصل في الدعاء انه عباده الهي الذي نقول مقام تذلل وخضوع ونساله إذا لم يكن معه احد وهذا هو المراد فيه ماذا فيه عظمه فلا يناسب مقام الدعاء فلا يناسب مقام الدعاء اذا اساله اي اعطله يقال ساله كذا وعن كذا وبكذا ساله كذا تعدى بنفسه ساله عن كذا تعدى عن ساله بكذا تعدى بالباء اذا كلها بمعنى واحد اما يتعدى بنفسه واما ان يتعدى بحرف الجر ثم هذا حرف الجر قد يكون, قد يكون حرف عن وقد يكون حرف الباء والأمر سل واسال جاء بذلك في القران سل بني اسرائيل واسال من ارسلنا سل بني اسرائيل واسال كلاهما صحيح وهو ثابت يعني هو كلاهما جاء على على القاعده على على قاعده ويقال سال يسال كما يقال خاف بخاف لان ما كان ما كان وسطه همزة قد خفف كما يقال راس يقال ماذا له راس وفاس يقال فاس اذا باب التخفيف العرب كثيرا ما تطلب التخفيف وخاصة فيما إذا كثر استعماله إذا كانت عينه همزه قاطعه حينئذ نقول تسهلوا لطلبا لي للخفه اذا يقال سال يسالون كما يقال خاف يخاف اذا اسال أي أطلب الله أي المعبود المطاع الحق والله جل وعلا الكريم الكريم اسم من من اسماءه جل وعلا كالرحيم والرحمن اسم من اسماءه جل وعلا وهو دال على ذات وصفه كريم فعيل فتقال بين صفه مشبهه وكذلك من مما يدل على الذات والصفه عليد الرحمن دال على ذات وصفه الرحيم دال على ذاته وصفه الكريم كذلك دال على ذاته قال الزجاجي الكريم الجواد الكريم الجواد والكريم العزيز والكريم الصفوح هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب كلها جائز وصف الله تعالى بها يعني الزجاج يرى الزجاج بالياء يرى أن الكريم ياتي بثلاثه معان في لسان العرب ومعلوم أن القاعدة هنا في باب الأسماء والصفات في باب الاسماء ان المعاني الوارده فيه لسان العرب للفظ الواحد إذا لم يكن بينها تناف حينئذ يحمل اللفظ عليها كلها إذا لم يكن بينها تناف ومما يليق أن يضاف إلى الباري جل وعلا حينئذ يحمل على الالفاظ على المعاني كلها هذا القاعده في في هذا الباب قال الزجاج الكريم الجواد الكريم العزيز والكريم الصفوح اذا ياتي بمعنى الجواد وبمعنى العزيز وبمعنى الصفوح هذه ثلاثة اوجه للكريم في كلام العرى كلها جائز وصف الله تعالى والكريم قلنا هو من أسماء الباري جل وعلا ورد في ثلاثة مواضع في قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم الكريم الكريم على قراءه ليس فيه شاهد عندما وصفه للعرش الكريم وبالرافع عبو الكريم وصار نعتا له اذا صار له فالمصنف هنا قدم الكريم على رب العرش كذلك وفي الايه رب العرش الكريم اذا قدم على قال ماذا اسال الله الكريم رب العرش العظيم وفي الايه لا اله الا هو رب العرش الكريم وكليم في الايه في قراءه حفص بالكسر هو للعرش وقرا أبان بن تغلب ومحيصن وابو جعفر واسماعيل علي بكثير الرافعي على نوصبه لي للرب فقال قرطبي فيه تفسيره وفي قوله ومن شكر فان فان ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني ها كريم للرافع غني كريم دل على انه واسع واسمه لله تعالى هذا الموضع الثاني الموضع الثالث يا أيها الإنسان مغرك غرك بربك الكريم ربك الكريم نعت له حينئذ جاء هذا اللفظ في ثلاثة مواضع في القران والله عز وجل لم يزل كريما ولا يزال كذلك فهذا حينئذ نكون بهذا الاعتبار لم يزل ولا يزال بمعنى انه لا ينفك عنه في وقت دول وقت صار بهذا الاعتبار صفتا ذات صفتان ذات فهو صفه الذات بمعنى نفي النقائص عنهم ووصم بجميع المحامد هو راجع إلى الذات من حيث الشرف وجلاله الصفات فهو صفة فعل باعتبار اخر يعني بمعنى ما يكون منه جل وعلا من الانعام والاحسان والافضال على خلقه اجمعين لانه بمعنى الجواد قال الكريم والجواد اذا يقع الجود على زيد دون عمرو اذا يقع ولا يقع ثم يقع الجود على زيد بعد ان لم يكن وهذا شان ماذا هذا شان الصفات الفعليه التي تتعلق به بالمشيئه اذن الكريم له اعتباران باعتبار نفي النقائص وانه دال على المحامد كلها لله تعالى فهو صفه الذات وباعتبار أن من متعلقات الاحسان والافضال والانعام عليه اذا هو صفته صفه فعل رب العرش الكريم رب العرش العظيم كما في قوله تعالى فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم قال ابن كثير وهو رب العرش العظيم أي هو مالك كل شيء وخالقه رب العرش العظيم أي هو مالك كل شيء وخالقه لانه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والارضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدره الله تعالى وعلمه محيط بكل شيء وقدره نافذ على كل شيء وهو على كل شيء وكيل فقول مصنف رب العرش العظيم بعد لفظ الجلالة فيه اشاره الى ان الربوبيه عله في اثبات الالهيه كذلك قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بعد لفظ الجلاله اسال الله قال رب العرش كما في قوله مر معنا في الأصول الحمد لله رب العالمين جاء رب العالمين بعد لفظ الجلالة وعرفنا أن كل لفظ جلالة في القرآن يدل على توحيد الالوهيه توحيد العباده لأن الله بمعنى المعبود وهو الجامع لجميع معاني الأسماء والصفات ولذلك يقع متبوعا ولا يقع تبعا اذا كان كذلك وكلما جاء هذا اللفظ على توحيد الالوهيه أسأل الله قال رب العرش لانه رب العرش العظيم اذا علل ما له توحيد الالوهيه بتوحيد الربوبيه فهو اشاره اليه قال أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك أسأل أن يتولاك ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر يعني اساله توليتك صار ماذا صار مصدرا حينئذ يكون مفعولا به لي لاسال أسأل ماذا توليتك قال الله تعالى يعني أن يكون وليا ان يكون وليا قال الله تعالى الله ولي الذين امن فليذن يتولاك الله تعالى فيكون وليا لك الله ولي الذين آمن الولي فاعل بمعنى فاعل الله ولي الذين امن ولي فعيل بمعنى فاعل قال الخطابي الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين ذلك بأن الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى له قال ابن جرير يعني جل ثناؤه بقول الله ولي الذين آمنوا نصيرهم وظهيرهم ويتولاهم بعونه وتوفيقه اذا التولية من الله تعالى بالتوفيق والسداد والنصر والظهور ونحوها قال ابن قيم رحمه الله قد اجمع العلماء بالله على أن التوفيق الا يكلك الله الا يكل الله العبد الى نفسه واجمع على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه اذا أن يتولاك يعني توليتك في الدنيا والاخره متعلق بيتولاك في الدنيا والاخره على محل هذا هذا التولي وهذه الولايه الخاصة من الله تعالى لعبده المؤمن التقي محلها الدنيا وهذا بناصري وتأييده والآخرة في عنه وادخاله جنه من اول واهل ان يتولاك في الدنيا والاخره الدنيا نقيض الاخره كذلك وقد تنون وقالوا دنن والآخرة والأخرى دار البقاي دار دار البقاي وان يجعلك مباركا اينما كنت وان يجعلك أن وما دخلت عليه في تاويل مصدر معطوف على يتولاك اسال الله توليتك واسال الله جعلك وجعله هنا بمعنى بمعنى صير كذلك أن يجعلك أن يصيرك مباركا أن يجعل يجعل هو الله عز وجل والكاف هنا للخطاب فيكون مفعولا اول ومباركا هذا مفعول مفعول ثاني اينما كنت وتوجهت الى انت صاحبك هذا دعاء له به بالبركه دعاء له بالبركه والبركه هي الكثره من كل ذي خير كثره من كل ذي خير كل خير اذا تكسر به هل يكون بركه من بركه الشيء إذا ثبت ومنه بركه الجمل والطير على الماء اي دامه وثبت فهي خير وتدل على ماذا على الثبات ولذلك تسمى البير بركه لماذا لأنها دائمه ثابتة فيها ماء وهي تثبت وهذا في اقتباس <تصفيق> كلام المصنف عمره رحمه الله تعالى في اقتباس من قوله تعالى عن لسان عيسى وجعلني مباركا اينما كنت جعلني مباركا اينما كنت قال ان يجعلك مباركا اينما كنت هذا في اقتباس من من النص فعليت عن مجاهد وجعلني مباركا أي نفاعا نفاع يعني تكون البركه ليست مقاصره على صاحبها انما تكون متعديه وهذا يكون في شان من من ينشر الحق والطاعه والدعوه الى الله عز وجل وقيل كانت بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو داخل فيما سبع ونفاعا اعم منه وعلى المجاهد قال معلما للخير حيث ما كنت واجعلني مباركا أي معلما للخير حيث ما كنت وكذلك ورد عن ان سفيان اذا ثلاثه اقوى نفاعا هذا نسب الى مجاهد وقيل كانت بركته الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيل معلما للخير ومثل هذا التركيب نقول اذا كان لا مانع ان يحمل على المعاني كلها حمل عليها هل اذا نفاعا ومن النفع الأمر بالمعروف والنهي على المنكر ومن النفع تعليم الناس الخير ونفاعا هذا اعمه فاعا نعم والمسلم يوصف بالبركه ام لا قلنا نعم المسلم يوصف بالبركه وعلى هذا المعنى لا باس ان يقول زارتنا البركه هولا زارتنا البركه بركه لا تزور هي وصف ولكنه مجاز لكن لما كان المسلم نفاعا لابد أن ينفع غيره بكلمه طيبه بعلم نافع بدعوه صالحه باقتداء وتاسيه يليد فيه البركه والمسلم يوصى بالبركه وجاء في النص الحديث إن من الشجر لما بركته ها كبركه المسلم كبركه المسلم قال ابن حجر رحمه الله تعالى بركه المسلم عامه في جميع الاحوال ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته صحيح ام لا حتى بعد موته ولو كان عاميا قد يوقف شيئا على المسلمين في نفع على المسلم هل نقول هذا بركه من بركة المسلم أن يلقي شيئا بعد موته اما علما نافعا شيء يتعلق بالدنيا أو او بالاخره قال وان يجعلك مباركا اي يصيرك مباركا اينما كنت اينما كنت هل تفيد ماذا تفيد التعميم تفيد العموم يعني حيث حل أين هذا ظرف ها ظرف مكان وما هذه زائده هل تفيد العموم أي مكان نزل به المسلم حينئذ النفع موجود معه وأن يجعلك ممن إذا اعطي شكرا وان يجعلك ان وما دخلت عليه تعويل مصدر معطوف على قوله يتولاك وأن يجعلك يعني الله عز وجل أنت ممن ممن يعني من الذين نعم من الذين حينئذ نقول ممن من هذه اسم موصول مع الذي فيعم ففيه شيء من, من العموم ممن إذا اعطي شكر إذا اعطي اعطي من الذي اعطاه الله عز وجل اذا هذا فعل ماضي مغير الصيغه الفاعل لكونه معلوما اذ لا عطاء حقيقي إلا من الله تعالى حذب الفاعل العلم به حذف الفاعل للعلم به وقال هنا ممن إذا اعطي ولم يقل ممن إن اعطي يعني عبر باذا ولم ياتي بان لأن إذا تفيد التحقيق وأما إن تفيد الشك ولذلك دائما ياتي في إلا في مواضع يسير العله ما فإذا جاءتهم الحسنه قال وان تصبك سيئه تصبك سيئه لان الحسنه هي الاصل فان عبر عبر في جانبها بإذا التي تفيد التحقيق والوجود وأما إن فهي للشك قد تقع وقد لا تقع واما فإذا جاءتهم الحسنه فإذا واقعت قطعا لا تنقطع الحسنه عن, عن المسلم بل حتى عن الكافر بانعام بارزا له وعلى عليه وان يجعلك ممن اذا اعطي يعني من نعم الدنيا والدين على النعمه النعمه قد تكون متعلقة بالدين واعظم ذلك توحيد وهما امر الله تعالى به أعظم مامور به نات به المسلم هاينئذ هذه أعظم النعم التي عمل بها واذا اجتنب الشركه كذلك هذا أعظم النعم التي امتثل بها ترك المنهيات إذا اعطي من نعم الدين والدنيا شكر لمن لله لان الشكر عباده ولا يتصور في مسلم ان عرف التوحيد أن يشكر غير الله تعالى إلا على ما جاء النص به يعني فيما اذا كان قد اذى اليك حينئذ لا من من شكره من لم يشكر الناس لا مشكر لله والشكر هو صرف العبد جميع ما انعم الله عليه به فيما خلق لاجله صرف العبد جميع ما انعم الله عليه به يعني من الامور المتعلقه بذاته كالسمع والبصر واليدين والرجلين وحياته كلها هذه نعمه عظمه يصرفها ويجعل حياته كلها طاعه لله تعالى قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فيما خلق لاجله وهو العباده بمعنى أن يسخر ما اعطاه الله تعالى من النعم البدنية والنعم المالية يجعلها كلها له في طاعه الله تعالى حينئذ يكون قد شكر ربه نعمته وإذا بتلي صبرا وإذا بتلى البلاء واقع لا محاله اذ هو طريق الانبياء هنا كل من كان على طريقة الانبياء فلا بد من البلاء والشدة والأذية واذا ابتلي صبره هنا اذا ابتلي ماذا يصنع كما أنه إذا انعم عليه اعطيه العطاء الدين والدنيا الواجب عليه أن يشكر فان لم يشكر حينئذ قد كفر كفر النعمه هذا لا يجوز ولا يليق بمن عرف التوحيد إذا اعطي شكر لانه قد يعطى فلا يشكر بل يكفر النعمه يكون عنده من النعم البدنية فلا يستخدمها في طاعه الله تعالى هذا كفران للنعمه قد يكون من ال... عنده من المال الغزير كثير ولكنه لا يجعله في طاعه الله بل يجعله في معصيه الله تعالى هذا قد كفر النعمه واذا ابتلي صبر لا يجزع ولا يتسخط بل ياتي به بالصبر وإذا ابتلي صبر فلا ياس ولا قنوط والصبر اراد به هنا نوعا من انواع الصبر علمنا أن الصبر ثلاثه انواع صبر على الطاعات صابر على المنهيات المحرمات صابر على القضاء يعني على شده والبلاء والمصائب التي تمر بالانسان يريد بتقول لا يرزع ولا يتسخط ولا يشكي ربه إلى المخلوق وانما الواجب عليه أن ان وإذا اذنب استغفر إذا وقع في الذنب أي ذنب كان ولذلك عبر باذن لأن المسلم أو العبد من حيث هو لا محالة عن الوقوع في الذنب واذا اذنب استغفر بمعنى انه طلب المغفره والعفو والصفح من الله تعالى <تصفيق> سواء كان ذنبا عظيما أو دونه يعني سواء كان ذنبا عظيما حتى الشرك فانه اذا تاب فالله تعالى يغفره له واذا اذنب السافر يعني لا يتمادى في الذنب ولا يتعاظم ويستكبر على ربه ولا يقنط من رحمه ربه بل يعود ويرجع اذ كل كل عبد لا محالة انه واقع فيه في الذنب والحال حينئذ أن يرجع إلى الى ربه فان هؤلاء الثلاث وهو البركة والشكر فإن هذه ثلاثه وهي الشكر عند العطاء والصبر عند البلاء والاستغفار والتوبه عند الذنب عنوان السعاده عنوان قالوا عنوان وعنوان يعني بالكسره وبالضم العين كذلك عنوان وعنوان عنوان, عنوان الكتاب سمته وقد عنونته قال عنونته عنوان السعاده سعاده خلاف الشقاوى وسعيد فهو السعيد ومسعود واسعده الله فهو مسعود ولا يقال مسعد على وزن مفعل انما ياتي به مسعود اذا فان هؤلاء الثلاث عنوان السعاده ثلاث يعني اذا جمع بين الشكر على العطاء على النعمه والصبر على البلاء والاستغفار على الذنب عنوان السعاده فان هذه الثلاث ثلاث هل له مفهوم نقول نعم يعني ان فرط في واحده منها فاته من السعادة ما فاته فاته من السعادة ما ما فاته عنوان السعاده من وفق لها نال السعاده ومن حرم منها أو من بعضها فانه شقي فانه شقي فان هؤلاء الثلاث عنوان السعادة يعني الحياة الطيبه الحياه الطيبة في الدنيا وفي الآخرة هذه مقدمة دعوات أراد المصنف رحمه الله تعالى ان يستفتح بها هذه الرساله المختصره قال رحمه الله تعالى مقدما المقدمه هذه ما أكثر ما ما يرددها المصنف في سائر كتبه وهي بيان حقيقه التوحيد بيان الحنيفيه بيان مله ابراهيم ولان ما يذكره مما سياتي مبني على فهم هذه المله من فهمها فهم ما سياتي من غفل عنها أو عن بعضها أو تردد أو شك في بعضها أو فيها حينئذ لن يستيقن ما ما قال رحمه الله تعالى اعلم ارشدك الله لطاعته أن الحنيفيه ملة ابراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما هي العبارة في الرساله الثالثه التي هي مقدمه لاصول الثلاثة اعلم هذا خطاب عام لكل مسلم ومسلمة اعلم هذا أمر بالعلم بتحصيل العلم لأن المقام هنا مقام علم لابد ان يكون جزم لابد ان يكون ماذا مما يثيق القلب مدلولا ما, ما سياتي وليس المراد به أن يأخذه ما اخذ المعارف التي يكون فيها شيء من الشك والتردد بل لابد من العلم الجازم الذي لا يقبل الشك بحال من الأحوال اذا خطاب لكل مسلم ومسلمه وهو امر بتحصيل العلم أي يكون متهيئا لما يلقى اليك من العلوم وكذلك كلمة ياتى بها عند ذكر الأشياء المهمة اعلم والعاصر في الخطاب ان يكون المعين ولكنه نزل هنا منزلة العام من اجل ماذا أن يدخل كل من يتاتى منه العلم أن يدخل كل من يتاتى منه العلم عصر في المخاطبه التعيين والترك للشمول مستبين يعني نكون معين لان هذا الاصل في وضع المعارف اعلم انت ضمير مستتر الاصل ان يكون ماذا لواحد ولذلك جاء قوله تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار ولو ترى من محمد صلى الله عليه وسلم فقط أو كل من يقرا ويمكن أن يقع منه ذلك الفعل كل من يقرا الوجه هنا ان يقال ترى الضمير مستتر هنا واحد عين اذن الواحد هذا جاء بضمير مستتر الضمير المستتر من المعارف والمعارف الضمائر ما وضع لاستعمل في معين إذا مدلوله معين هنا اذا قوطب به واحد اول من قوطب به امتنع ان يشمل غيره لكن هذا ليس مراده نزل هنا منزلة الشمول ليدل على على البدل كل قارئ لهذه الايه ولو ترى انت أيها المقاطب هنا نزل منزلة ماذا العام لي ليشمل من من يقرأ هذه الايه على جهه البدل قال ولو ترى اذ وقفوا على النار خرج على صورة الخطاب ليعم فلا يختصوا بالخطاب مخاطبون دون مخاطب بل كل من تتأت منه الرؤية فله مدخل فيه وهنا كل من يتأت منه العلم فله مدخل فيه ولذلك جاء فاعلم أنه لا اله الا الله يقال فيه ما قيل في هذا المقام اعلم أرشدك الله لطاعته ارشدك الله أرشدك مقول من الرشاد أو ضد الغوايه والرشد هو الهدى والفلاح وهو الذي يهدي اليه القرآن كما قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم فالراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال مهدي يعني من الهداية ضد الظالم اعلم أرشدك الله أرشدك الله إلى طاعته اي الهمك طاعته بالرجد والاعتصام بها والرجد بالالتصاق بها فارشدك الله اي هداك الى الرشد ووفقك الله ودلك عليه والرشد هو الاستقامه على طريق الحق كما قال تعالى ولكن الله حبب اليكم الإيمان الى ان قال اولئك هم الراشدون ارشدك الله لطاعته يعني فعل المأمور امتثال لا فعل المامور وارتناب المحظور طاعه هي امتثال المأمور وارتناب المحظور هو المراد هنا وإن كانت الطاعه عم من القربة في المذهب عند الحنابلة لان القربى يشترط فيها ماذا اشترط فيها النية وما الطاعه فلو اشترط فيها النية طاعه لا يشترط فيها النية, النية. حينئذ ندخل فيها الواجبات التي تجزئ دون النيه كذلك الواجب نوعان قلنا واجب واجب لا يعتد به إلا بنية وواجب لا يعتد به الا الا بنيه كالعبادات المحضه الصلاه والزكاه والصوم والحج هذا إذا اذا خلع عن النيه لم تصح العباده وواجب يوزئ دون نيه كاداء الديون ورد الوصوه والنفقه على الزوجة ونحو ذلك هذه واجبات لكن لو رد الدين حياءا أو خوفا من صاحبه أو انفق على زوجته كرها نقول هذه افعال خلت عن النيه والقربه الى الله تعالى هل هي مرذئه مرزئه القطعا لكن هل يثاب عليها لا يثاب عليها اذا انتفى التواء لانه لا ثواب إلا بنية لا ثواب الا, إلا بنيه الواجب الذي لا يشترط فيه نعم الواجب الذي يشترط فيه النية هذا لا يرزى اصلا لا يثوب للصحه فضلا عن الثواب إلا إذا اقترن بالنية ولذا قلنا العبادة مبناها على الاخلاص و إذا اذا فرق بين الطاعه والقرب الطاعه عند المذهب عند الحنابلة الطاعه عمو وكل قربة طاعه ولا عكس وبعضوا سوى بينهما يعني والقربة والقربه عليه الحنابلة التفريق فامتثال الامر واجتناب النهي إن كان مقرون بنية التقرب الى الله تعالى فهو قربة وطاعه وان خلا عن النية فهو طاعه وهذا فيما لا يشترط فيه النية على تفصيل على التفصيل الذي ذكرناه قال اعلم ارشدك الله لطاعاته ان الحنيفيه ان الحنيفيه مله ابراهيم حنيفيه اسم ان مله ابراهيم هذا بدل او عطف بيان ان تعبد الله وحده ان ما دخلت عليه بتويل مصطر ها يكون خبرا لئن ان الحنيفيه ها عبادة الله او شيء تقول ان الله وحده يعني عباده الله تعالى بالاخلاص وام العباده دون اخلاص فلا تسمى عباده لماذا الانتفاء أحد ركني صحه العباده أن الحنيفيه عرفنا حنيفيه مصدر صناعي من الحنف واصرف في اللغة الميل يقال فلان في رجله حنف أي ميل وهنا تفسر بماذا تفسر بالميل عن الشرك الى الحق ففي رجله حنف ميل معنى ميلا ميلا ميل لكنه من بجهة القصد يعني قاصدا أن يميل عن الشرك إلى التوحيد تحقق فيه معنى الحنف اذا الميل عن الشرك إلى الحق فالحنيف هو المائل الى مع الثبات عليه على الثبات عليه على ما المقيم مقيم رحمه الله تعالى فالحنيفيه ملة والحنيف هو المائل عن الشرك خاصا للتوحيد والحنيف المستقيم المستمسك بالاسلام المقبل على الله المعرض عن كل ما سوى واما الحنيفيه فهي المله المائله عن الشرك المبنيه على الاخلاص لله عز وجل مله ابراهيم عرفنا انه بدل او عطو بيان هنا اضافه لاميه يعني مله لإبراهيم وخاصه الاضافه إلى إبراهيم ابراهيم قلنا لثلاثه امور اولا لانه ابو الانبياء ثانيا لانه لفظ القرآن ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى اقوام كل واحد منهم يدعي أنه متبع للابراهيم عن السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إذا وما كان من هذا رد على الطائفه الثالثه الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا كل قوم يدعي اليهود انهم اتباع لابراهيم والنصارى انهم اتباع لابراهيم والمشركون كذلك انهم اتباع لابراهيم فاضيفت هنا المله لإبراهيم ليدل على أن هذا المعنى الذي جاء به إبراهيم إن كان معكم فانتم على ملة إبراهيم وان لم يكن فانتم كذبتم في دعوه الانتساب أن الحنيفية ملة إبراهيم المله هي الشرعه يقال ملة فلان كذا أي نحلته وشرعته نحله وشرعه ففرقوا بين المله والحنيفيه من حيث اللغة فقط اما من حيث المعنى الشرعي فهما سواء لان المله هنا بمعنى الدين معنى الدين وهو شرع الله تعالى على ارسنا رسله واضاف ابراهيم لما لما ذكرنا قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين عرفنا أن تعبد هذا مشتق من العباده العباده مصدر قد يراد به المعنى المصدر وهو التعبد والتذلل والخضوع لله تعالى وقد يراد به المعنى الاسمي يعني الشيء المتعبد به اما هذا واما ذاك حينئذ اذا عرفت العباده بالمعنى المصدري قيل غايه الحب مع غايه الذل والخضوع يعني فسر بالمعنى الذي هو اصله في المعنى اللغوي التذلل والخضوع اصل العبودية هو التذلل والخضوع لكن يفسر بغاية يعني كماله ومنتهى الذل والخضوع يزاد عليه الحب واما بالمعنى الاصمي فهو اسم جامع لكل ما الله تعالى ويرضاه من اقوال الاعمال الظاهره والباطنه أن تعبد الله وحده تعبد أنت فالله معبود أن تعبد الفاعل أنت اذا تتلبس بماذا بالعبادة واذا تلبست بالعباده حينئذ نقول انت عابد لأن الاصره أن من تلبس بالشيء اشتق له من مصدره ما تلبس به فاي تلبس بالعبادة صار ماذا صار عابدا والعباده هذه تتعدى حينئذ لابد من معبود اذا تعبد الله فالله معبود الله معبود نحتاج ماذا أن نبين ان الله معبود من حيث المعنى اللغوي الذي دل عليه اللفظ ان تعبد الله وحده اي منفرا فمن لم يعبد الله اصلا فليس على مله ابراهيم هذا له وجود ومن عبده وعبد غيره فليس على مله ابراهيم اذا قوله بان تعبد الله له مفهوم مفهومه ان من لم يعبد اصلا ليس على مله ابراهيم وحده له مفهوم وهو ان له من عبد الله تعالى لكنه لم يعبده وحده وانما عبد معه غيره غيره حينئذ نقول هذا ليس على مله ابراهيم اذا هذا التركيب له احترازان احتراز الأول بقول أن تعبد فان لم يعبد الله ليس على مله ابراهيم أن تعبد الله وحده له مفهوم منفردا يعني دون ما سواه ان تخلص له العباده وهذا له مفهوم بانه اذا عابد الله تعالى وعابد غيره معه عنيد لم يكن على مله ابراهيم فلا يغتر المغتر بأن من يصرف انواع من العباده لغير الله تعالى وهو عابد متعبد لله تعالى لا يغتر بانه قد قد يصلي ويصوم ويقوم الليل قدكم من اهل العلم لكنه يصرف انواع من العبادات لغير الله تعالى كالذبح والطواف وغيرها هذا لا يغتر المختار بان قد فعل الشيء من العبادات لماذا لانه لم يعبد الله وحده وانما عبد الله وعبد معه غيره قال مخلصا له الدين مخلصا له الدين خلا مخلص اسم فاعل من أخلص يخلص وهو مخلص وهو المراد بقول وحده لكن زاد هنا من باب من باب التاكيد وهو حال بعد بعد حال فملة إبراهيم هي التوحيد والذي من راغب عنها فقد سفه نفسه اي خسرها انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني له الدين أي العمل كما مر معنا كما قال تعالى وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون هنا لعل ثم محذوف هنا لعل ثم محذوفا وهو قوله ها مخلصا له الدين وهذه العبادة هي التي أمر الله جميع الخلق وخلقهم لها كما قال في صوره 3 هناك لانه لا يساوي كما قال تعالى وما خلقت الجن والانسه الا ليعبدون لا لا علاقه بين الدليل وبين ما ذكره سابقا الا على جهه التاويل المتكلف هنا نقول المصنف هنا قال كما قال تعالى ثم محذوف يعني هذه العباده أو هذه المله ملة ابراهيم هي التي خلق الله تعالى الخلقه لاجلها وأمر جميع الناس ها بتحقيقها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون وما قلنا ما نافيته خلقت الخلق بمعنى الايجاد بعد التقدير يعني ايجاد المسبوق بالتقديم قدر اولا ثم ثم خلقه الجن والإنس متعلق, متعلق بخلقته على انه مفعول به الا ليعبدون الا قلنا هذا استثناء مفرغ من اعم الاحوال أي ما خلقت الجن والانسه لاي شيء من الأشياء أو الأحوال إلا ليعبدوه لحاله واحدة حكمة واحدة وهي افراده جل وعلا بالعباده وما والا هنا اعلى درجات وقصر وا والحصن فيفيد أن عله الحكم عباده الله تعالى وحده ينيد وينفى عن خلق الخلق من الجن والانس أي حكمة أخرى يعني لم نخلق لاجل الدنيا ولم يخلق من أجل نفسه وانما خلق من أجل أن يحقق عبادة الله تعالى فعرفنا هذا انه يدل على أمرين أن يمتثل التوحيد وان يعرف ما الذي خلق من, من أجله وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون يعني يعبدون يع يعني معنى يعبدون يوحدون كما قال في برا أو الا لامرهم وادعوهم إلى عبادتي كما قال علي رضي الله تعالى عنه والمعنيان متلازمان بمعنى أن يعبدون الاصر فيه العموم يعبدون الاصر فيه العموم بمعنى انه يدخل فيه التوحيد وغير التوحيد ولكن لما كان لما كانت العباده لا تقوم إلا على اساس التوحيد هنيد خاصه الامام وكغيره وقد قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما ان العباده تفسر بالتوحيد لأن مبنى العباده على صحة التوحيد متى ما صح التوحيد صحه العبادات يعني إن يوجد شروطها اركانها وإلا فمهما عمل من عمل ها حينئذ فهو هباء فهو هباء وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون اذا في هذه الآية الحكمة من الخلق حكمه من الخلق ثم يجب عليهم أن يحققوا هذه الحكمة هذه الايه متضمنه للامر بما خلق من أجلهم متضمنه للامر بما خلق من, من اجله وهم قد خلقوا لاي شيء لعباده الله تعالى ولذلك الاراده هنا إرادة شرعيه بمعنى انهم هم المكلفون بايجاد هذه العباده خلقت فعل فاعل الفاعل من الله يعبدون فعل فاعل الفاعل من العباد اذا لم يفعل الأول ليفعل بهم الثاني وانما فعل الأول يفعلهم الثاني هذه الاراده هنا اراده شرعيه وليست اراده كونيه اذا كانت اراده كونيه للزمه الا يتخلف احد البت قال رحمه الله تعالى فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته فاعلم ها فاعلم اذا عرفت يعني من الايه السابقه وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون لأنك انت واحد من الإنس كذلك انت واحد من الانث املا او من الجن <تصفيق> واحد من الانس اذا انت واحد من الانس انت فرد من افراد الانس دما خلقتا ها للعباده لعباده الله تعالى وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدون الحكم هنا يعبدون يعني تحقيق العبادة مسلطه على كل فرد من افراد الانس لان هذا شان ماذا شان الحكم المرتب على العام شأن الحكم المرتب على العام أنه يتبع كل فرد فرد من أفراد العام مثل ماذا قد قد افلح المؤمنون افلح المؤمنون المؤمنون هذا لفظ عام هذا لفظ عام حينئذ يدخل تحته ماذا أفراد لا حصر لهم ما هو الحكم المرتب على هذا اللفظ العام افلح الذي هو ثبوت الفلاح هنا كل فرد من أفراد العام الذي هو المؤمنون زيد وعمر وبكر لاخره نقول زيد مفلح وعمر مفلح وبكر خالد مفلح وهكذا بشرطه وهو الايمان هنا نقول الحكم المرتب على اللفظ العام يتبع أفراد العام فردا فردا هنا عندنا ماذا الانس خلقهم الله تعالى الحكمة واحده وهي تحقيق العبادة اذا تحقيق العباده يتبع كل فرد فرد من أفراد الإنس كما يتبع كل فرد من افراد الجن فكل فرد من الانس فهو مكلف بتحقيق العباده التي من اجلها خلق وكل فرض من أفراد الجن فهو مكلف بتحقيق العباده التي من أجلها خلق فإذا عرفت من الايه السابقه ان الله خلقك لعبادته فاعلم فوقع في جواب الشرط اذان فاعلم لاننا سنعلم فاعلم ان العباده لا تسمى عباده إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة قال الرحمن تعالى فاذا عرفت يعني من الايه السابقه ان الله خلقك لعبادته يعني لا عبثا فاعلم علما جازما لا يحتمل النقيض ويوجه من الوجوه أن العباده المامور بها التي خلقت من أجلها ليست كل ما يمكن يتقرب به العبد لابد لها من ماذا لابد لها من عرضها على الشرع فالذي امرك بالعباده وقد خلقك لأجلها لم يترك للعبد حرية النظر في صحه العباده من عدمها بل لابد لها من من شروط فاعلم أن العباده الماموره بها لا تسمى عباده لا تسمى عباده انظر المصنف هنا نفاء الاسم لماذا لي نفي حقيقتها لان حقيقة العبادة إذا انتفت فاسمها من باب اولى واحرى فالاسم تابع للحقائق فاذا انتفت الحقيقة انتفت نقول هذه لا تسمى عبادة لا تسمى عبادة وإنما إذا سميت عبادة كما جاء في بعض الا النصوص الشرعيه او في بعض كلام اهل العند فهو باعتبار الظني المتعبث هو يظنها عبادة تنزلا سميت سميت عباده قال لا تسمى عباده يعني صحيحة مقبولة إلا مع لا تسمى الا اذا لابد مماذا لابد من شرط أساس يتقوم عليه العبادة صحه وقبولا إلا مع التوحيد إلا مع توحيده مع هنا مصاحبه يعني لابد أن يصاحبها التوحيد وقال هنا للعهد الذهني هي التوحيد توحيد العباده وإفراد الله تعالى بالعباده فهو معنى لا اله الا الله نفيا وإثباتا لا معبود بحق الا الله حين اذا عبد ربه مخلصا له الدين سميت عبادة وان تخلل شيء من ذلك بان صرف العباده لغير الله أو صرف غيرها واخلص في بعضها حينئذ نقول هنا العبرة بماذا بما وقع فيه الشرك فلا يكون موحدا البت لا تسمى عبادة صحيحة مقبوله إلا مع التوحيد هل هنا العاد الذهني كما أن الصلاة أراد التنظير هنا اراد ان يقرب المساله لان هذا مما يغيب على الاذهان عن الاذهان وخاصه عامه المسلمين واشباهم كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهاره صلاه عباده والعباده التي هي عباده بالمعنى الاعام التي خلق الإنسان من أجلها عامه والصلاه فرض من أفرادها لا شك أنه لا يقف على احد أن من شرط صحه الصلاه الطهاره مع القدره عليها حين اذا تلبس بالحدث الاصغر او الحدث الاكبر مع مع القدره على رفعه وتلبس بالصلاه هل نقول الصلاه باطله أو لم تنعقد هي لم تنعقد اصلا باطله اذا شرع فيها على صحه على طهاره ثم انتقض انتقضت طهاره بطلت صلاته هنا البطلان انما يرد على ما صح اولهم وأما اذا كان ابتدا لا تصح فلا يقال في أنها لا تصح بطلت انما يقال ماذا لم تنعقد ابتدا يعني لم يدخل لو كبر لم يدخل في الصلاه لماذا لفقد شرطها اذا الصلاه المامور بها والكتاب والسنه لا تسمى صلاه صحيحة مقبولة إلا مع الطهارة من حدثين الاصر والأكبر مع القدره على على ذلك حينئذ يدرك العقل وش بدلاله أنه إذا اذا انتفت الطهاره مع امكانها والصلاه لا تصح لان الطهاره شرط في صحة الصلاة كذلك التوحيد شرط في صحة العبادة مطلقا كل عباده التوحيد شرط في صحتها ولا تصح الا الا بالتوحيد ولذلك مر معنا قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا انه جمع بين امرين جمع بين الأمر بالعباده والنهي عن الشرك فدل بدلاله الاقتران هنا أن الشركه شرط في صحة العبادة أو كذلك نعم ان عدم الشرك شرط في صحه العبادة فإذا دخل الشرك في العباده يعني في جزء من اجزاء العباده فسدت يعني العباده كالحدث اذا دخل في الطهارة كالحادث إذا دخل في الطهاره حينئذ ماذا افسدها إذا دخل شيء من الشرك في الجزء من اجزاء العباده فسدت يعني بطلت لا تصح حينئذ نقول كذلك إذا دخل الح... كما اذا دخل الحدث الطهارة الطهاره حينئذ افسدها اذا لا فرق بين بين العبادتين سواء كان الصلاه وهي فرض من أفراد العباده أو جنس العبادات فإذا دخل الشرك في جزء من اجزاء العباده فسدت يعني العباده كل حدا اذا دخل في الطهاره قال الله تعالى ولقد اوحي إليك والى الذين من قبلك ها لا ماذا لا احبطن عملك اذا العمل مقرون بماذا بالتوحيد ان صح العمل إنما يصح لي الاتيان بالتوحيد وعند تخلب التوحيد بطل العمل اذا فاذا عرفت أن الشركه إذا خالط العبادة افسدها واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفته اذا خالط اذا فاذا عرفت ان الشركه الاكبر اذا خالط العباده افسدها واحبط العمل الافساد هنا والحبوط بمعنى واحد قالوا حبط عمله كسمع وضرب حبطا وحبوطا يعني بطل وصار صاحبه يعني فاعله من الخالدين أي الماكثين في في النار هلا اذا عرفت ان اهم واوجب ما عليك يعني يلزمك معرفه ذلك يعني الشرك الذي يحبط العمل اذا بدلاله تلازم بكون العباده لا تصح إلا بارتناب الشرك لازم من ذلك معرفة ماذا معرفة الشرك لان من لم يعرف الشركه قد يقع فيه من حيث لا يشعر من حيث لا لا يشعر إذا قال وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم وأوجب والزم وأكد ما عليك معرفة ذلك عن الشرك الذي يحبط العمل لعل الله أن يخلصك وينجيك لعل لترجي لعل الله ان يخلصك وينجيك من هذه الشبكه شبكه محركه كشبكة الصياد التي يصاد بها يقال شبكت الأمور واشتبكت وتشابكت اختلطت والتبست كذلك وطريق شابك متداخل ملتبس اذا أن يخلصك من هذه الشبكه التي شبكة الشرك لأن فيها اختلاط قد يرتبس على المرء ما هو توحيد بما هو شرك وهي أي هذه الشبكه الشرك بالله تعالى الذي هو الشرك الاكبر الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر اي يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاب إن الله إن المعبود المطاع لا يغفر هذا نفي للمغفرة من اصلها فهو فعل مضارع منسوب من مصدر وزمن والمصدر نكرة فيا في, في سياق النفي فتعم إن الله لا يغفر يغفر ماذا ها اشراكا به او الاشراك به إذا جعلته حقيقة عرفيه شرعيه أن يشرك به يعني الشرك الأكبر ومرادفه وهو الكفر كذلك اذا قيل بان الشركه اعلى من الكفر والكفر ادنى من الشرك وعنيد إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون ذلك دون الشرك دخل فيه الكفر هذا في ظاهره لكن نقول لا ليس هذا المراد اولا الشرك والكفر مترادفان حينئذ لا اشكالا فيه من قال بانه بان ثمة فرقا لابد من التقدير إن الله لا يغفر ان يشرك لا يغفر الاشراك او اشراكا به والكفر كذلك ويغفر ما دون ذلك يعني ما دون, ما دون الشرك والكفر وليس المراد ما سوى ذلك لا انما ما دون يعني ما هو اقل منه من الكبائر فما دونها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما دون الشرك لمن يشاء يعني من أهل الذنوب والاثام هذه الايه في من مات على على التوحيد على الشرك في من مات على على الشرك دون توبه لاجماع اهل العلم على ان من اشرك فتاب تاب الله عليه فان مات مات موحدا مات على الاسلام لكن هنا نفي المغفره عمن اشرك ومات هذا القيد مات مشركا عنيد هه لا يغفر الله له هو هذا المراد اذا مات على الشرك دون توبه عنيد لا يغفر الله له وهذا النص هنا هنا قال وذلك بمعرفه اربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه وذلك أي الخلاص من هذه الشبكه ما الذي يخلصك قال بمعرفة اربع قواعد قواعد جمع قاعدة فواعد جمع فاعله صاحبه وصاحب وفاطمه, وفاطمة فواطم والمراد به المعنى اللغوي المعنى اللغوي القاعده هي الاصل وهي الاساس الذي يبنى عليه غيره ذكرها الله تعالى في كتابه ثم ذكر القاعده الأولى والثانيه ذات ياتي بعد الصلاه لابد من كلام متصل فيها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ناخذ بعض الاسئله يقول كنا وعدنا بأن شيخنا سيجلس معنا في نهايه الدروس الدوره فهمت ا يكون وكيف يتم هذا انا ما قلت شيئ قلت لك شيئ هل سمعتني مسائل التكفير لن اجيب عنها هذه تحتاج الى ان تدرس تتعثر فيها هذا اجبنا عنه بارك الله فيك يعني ما يتعلق بالإرجاء وغيره قلنا هذا لا يصب به الاشخاص يعني نشرح المساله من حيث هي واما الوصف للاشخاص فهذا على التفصيل الذي ذكرناه سابقا هل من لم يكفر المشرك زمانا ففي مشرك زماننا وعذرهم بالجهل يكون كافرا لا قد يكون من اهل العلم وتبست عليه مساله عنده شبهه عنده عنده شبهه اليس هناك ثمة فرق بين المشركين الاوائل وعباد القبور أن المشركين الاوائل قالوا كل كلهم مشركون مشركون لا ينبني عليه ان المتاخرين أشد او لا لانه سيبني عليه انهم أشد عذابا هذا ليس بيدنا المهم أنه هذا مشرك وهذا المشرك أيهم اشد لا ينبني عليه شيء على كل دعوه توحيد الاديان ده واضح انها كفر ورض الله السلام نريد ان نعرف ما المتون التي تحفظ علم العقيده من السوى هذا معروف ام ما الفرق بين بركه وباركه بركه هذا وصف له لازم واما باركه فهو متعدي ولذلك تبارك ه هتبارك هذا خاص بالله تعالى لذي بالك والله مبروك ومبارك مبروك هذا بارك البعير اه فهو مبروك واما مبارك هذا مبارك عليك يريد ان تقول الف مبروك ولا الف مبروك مبارك اوه يقول هل قصده بن عباس كفر دون كفر قصده على علي رضي الله عنه عندما احتجوا احتج جد الخوارج بانه حكم الرجال حكم الرجال واقعة هذه لو صح استدلال الخوارج لكان كفرا دون كفر صحيح علي رضي الله تعالى عنه لا شك ان الشريعه هي هي الحاكمه ان صح الاستدلال فهذا استدلال على واقعته لكن لم يصح لهم هم استدلوا بهذه الآية على ماذا على التحكيم العام لانه كفر اكبر هيليد بين لهم أنه ليس هذا الكفر الذي تذهبون اليه لأن هذه الايه مع الواقعه إنما هي واقعه عين فاذا استدلنا بهذه الايات على واقعه العين فهي كفر دون كفر ولم يقصد من عباس رضي الله تعالى عن التحكيم العام والتشريع العام فانتبه لذلك لانه لا يمكن يقال بأن الذي يدعي إلى تحكيم الشريعه أنه ماذا خوالج لا ليس بالصواب تتصور ان شخصا يعني يخرج على من او قل الاحوال من يحكم غير الشريعه ويطالب ان يحكمه الله عز وجل من سبع سماه والا يحكم إلا بقول الله تعالى قول رسوله صلى الله عليه وسلم ان هؤلاء خوارج ينزل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين يتفق يتفق هل يتفق هذا لا يتفق ويقتلون قتلا عادلا هل يتفق هذا لا يتفق لا. هل من حكم الشريعه او دعا الى تحكيم الشريعه يكون خارجيه هذا قل اليس ان يقال زارتنا بركه ادق من قولنا زارتنا البركه لان ال تفيد الاستغراق ليس ال دائما تفيد الاستغراق هنا على حسب النيه اذا قلت زارتنا البركه يعني بركه زيد من الناس لا اشكاله فيه نريد هذا البيت مرة اخرى الاصله والاصله من الواو. والاصل في المخاطب التعيين وترك الشمول للمسبينا والاصل في المخاطب وترك الشمول للمسبينا ما حكم انصار الطواغيت هل اعتقاد ان الايمان لا يزيد ولا ينقص يكون من الارجاء هذا لب الارجاء كل من قال بان الايمان لا يزيد ولا ينقص فهو مرجئ لان عندهم لان عندهم الايمان هو التصديق فحسب هذا ما حكم المصلي على الكبير مع علمه بالتحريم بتعريم هذا لا علم انه حرام واعتقد ذلك واصر عاش عمره كله على الربا او يعلم انه حرام هذا مذنب لا نكفره هل العذر بالجال يختلف من بلد الى بلد ياتينا ان شاء الله تعالى. كيف يجمع طالب العلم بين طلب العلم وطلب الرزقي هذه ارجو نصيحه لطلبه العلم وبعض المختصرات التي يبدو بحفظها وكيفيه تدرج بحفظ المتون لا ارى هذا المنهج انما ياخذ طالب العلم ما ما يدرسه الان كالان معي تدرس كذا سندرس فيما بعد كذا اذا تتدرج معي اما أن يكون عنده خزينه في الذهن ما الذي يدرسه وما الذي لا يدرسه هذا يسبب عنده شكال هل قول الحبيب الموضوع الله الله عباد الله همزه قطع ام واصله انبهما الله الله عباد همزه قطع لا ابن فارس احيانا يقول الاصل في كذا وكذا ليس مضطردا معه اخذت عليها اشياء كثيره لانه هو حاول ان يجمع الاصول الكلمه على احرف هي الاصل ويجعلها في معقد واحد يعني معنى واحد ثم تختلف على غير مطلقه لم يسلم له هل يصف الله تعالى بترددي ام نقول يصف بالتردد قد روح عبده المؤمن يكره الموت نعم تقيده فما قالوا اكيد وكيده هذا تاتي به في المقابلة ولقى الله كائد أو يكيد وتسكت لا لا يجوز انما ما جاء بالمقابله يذكر به بالمقابله ذاه افتار تفسير ما ما المراد بطرد الباب يعني حمل ما لا يتحقق فيه المعنى على ما تحقق بالمعنى الذي تكثرون ذكره في شروحكم قلتم ان من لم يعرف الشركه وقع فيه دون ان يشعر قد يقع دون ان يشعر فمن وقع فيه دون ان يشعر هل يعذر بجهله هو جاهل ما, ما يترتب على من يطوف بالقبور ويذبح لغير الله اذا لم نعذرهم بالجهل هل نقيم عليهم الاحكام الشرعيه ام لا وكثريد الاحكام الشرعيه يعني من نبدل دينهم فقتلوه لا ليس اليك وانما المراد ان تعتقد في قلبك ثم ان كنت من أهل الدعوه وترغب في دعوتهم فثم امر آخر يعني المعامله تختلف فاين اردت فقط أن تعتقد حينئذ الاعتقاد فقط واما بعد ذلك من الدعوه هذا لابد منه لمن تمكننا هذا يقول ان قال بقيم مصر العظيم ان العبده قد يجتمع فيه توحيد وشرك وايمان وكفر في رساله الصلاه كيف أجمع بين هذا القول وبين قول التوحيد والشرك لا يجتمعان ولا يرتفعان ها ها, ها شرك أصغر مع التوحيد وكفر الاصغر مع الايمان هذا المراد به انه يجتمع يعني يوجد ولذلك هو في الكلام الذي قرانا قال المعاصي كل من شعب الكفر ولا شك ان المعصيه تقع من المؤمن اذا يجتمع في المؤمن ايمان وشرك اصغر وكفر اصغر أما ايمان وكفر أكبر شرك أكبر هذا لا يجتمع هل كلمه ابن ده وقعت بين عالمين تعرب نعتا ام بنعت ايت بدئ لكن هو الاشكال اذا اذا حذف ليس له اعراب يعني اذا قيل احمد عمر عمر هذا لا وجه له لا يمكن اعرابه لماذا لا يصح لا نعت ولا بدل ولا عطف ماذا نعربه الله اعلم لا اذا اضيف هذا أحمد عمر غير احمد عمر بمعنى ان هذا علم وهذا اسم ابيه لابد من التاني بلفظ ابن احمد ابن عمر ليتمكن من من لا ما في تقدير هنا لا بد ما يصح فيه الباث اذا وقع الفعل مضارعا في الشرط وسبقه اداه فهل جزم فهل يكون جزمه بالشرط ام باداه الجزم كقول فان لم تفعلوا فافعلوا ملزوم بلم ثم الفعل في محله كيف يتعامل طالب العلم المتاهل حاجه الصاوي مع الجلالي حاجة الصاوي احتصار من الجمل تصارم من من الجمل والمعامله مع الجمل احسن يعني الوقوف على حاجة الجمل اولا لكن فيها تخليط هل يقسم الاحسان الى ثلاثه للخالق والمخلوق والملائكه مثل الخالق والمخلوق وقلت في الخالق المرض به العبادة او جعلته قسمه مستقلة. لا اشكال في